تشجع التضامن والدعم المتبادل في الجوار من شبكة عالي زهر للتضامن هدفنا هو إعطاء استجابة جماعية لهذه الطوارئ استجابة للرعاية والنضال وهما محوري عملنا لماذا لا يمكن فصل هذين المفهومين بالنسبة لنا الرعاية هي شكل من أشكال النضال وفقط من خلال النضال يمكننا أن نهتم بأنفسنا بشكل جماعي شبكة الرعاية ناشطة بالفعل والعديد مننا يشاركون فيها بالفعل إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذه الشبكة سواء بصفاتك اصخيل رعاية الفتيات او مساعدة الاشخاص المعرضين للخطر او بصفتك بسلاغون اذا اذا كنت بحاجة اليهم لرعاية الفتيات او لمساعدتك في الشراء فاتصل بنا على 605-814-339 بعد أن بدأت شبكة الرعاية في العمل حان الوقت لاتخاذ خطوة أخرى وتنظيم المعركة لأنه بخلاف ذلك سنكون العمالة والأكثر حرمالا الذين سيدفعون العواقب التي ستتوقها هذه الأزمة بلا شك لذلك هل تم اغطرتك من العمل أو أجبرت على أخذ إجازات غير مدفوعة الأرض؟ هل تجد صعوبة في دفع إيجار منزلك او مبانيك؟ هل مالك منزلك أو مكانك مالك متعدد او بنكون او وكيل عقاري؟ اتصل بنا على 605-814-339 أو رسلنا على أسل, أسل كارتاسونسيريا أروبا gemein vonbekommt safa naddimu حتى لا la كما kama huwa دائما والأكثر daiman wal akthar hashashatan wa isti'lalan هذه alladheena yadfa'una